يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُ الْأَسْرَارُ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ جَوَارِكُنَّ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَلَسَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي مكين مطاعي ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليم وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لعلَّ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ